بوك تو بانك سداشم ديفينة تسعة وخمسون تسعة وخمسون <تصفيق> باشتة في, <مكتبي البريد. مم> في مكتب البريد في مكتب البريد كوريرا ارتماوسس اين يوجد اقرب مكتب بريد اين يوجد اقرب مكتب بريد ارتولي إكي هل المسافه بعيده عن اقرب مكتب بريد هل المسافه بعيده عن اقرب مكتب بريد كوريرا ارتيمياوسيا سيكانتي Pastu de žuti. Eina južedu akrabu sandukai barid. Eina južed akrab sanduk berid. Man reiki kellu paštu ženklu. Ahtajulibadi tawabia ilberid. Ahtaj libad tawabia ilberid. Tawabi Atvirukui ir laišku. لأجل بطاقة ورسالة لأجل بطاقة ورسالة كو سيرسيونتي مو موكيستيس كم أجرة البريد إلى أمريكا كم أجرة إلى أمريكا كيكس كم, كم وزن الطرد كم وزن الطرد هل يمكنني ارساله بالبريد الجوي هل يمكنني ارسلها بالبريد الجوي يحتاج وقت حتى يصل كم يحتاج الوقت حتى يصل قرة معوس سان ب أ يمكنني أن أتصل بالتلفون أ يمكنني أنتصل بالتيفون أ توجد أرب كبة التون أ توجد أخرب كابة التون أرترة تلفن قرتال؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ ارتوري هل عندكم دليل التليفون؟ هل عندكم دليل تليفون؟ ارجينوتي هل تعرف كود مفتاح النمسا؟ هل تعرف مفتاح النمسى منوتيليا اشطوي باجوريسي لحظه سابحث عنه لحظه سابحث عنه لينييڤي سوميت اوجيمتا الخط مشغول باستمرار الخط مشغول باستمرار كوكين ميري سورينكوتيا أي رقم الذي اتصلت به؟ أي رقم الذي اتصلت به؟ ينبغي أولاً أن تضغط الصفر يجب أولاً أن تضغط الصفر